الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد ان ذكر الله تبارك وتعالى دلائل وحدانيته وقدرته ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية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 على وحدانيته تبارك وتعالى وعظمته وقدرته الكاملة مع ذلك من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يتخذون معبودات باطلة من الأصنام والأوثان والأولياء يجعلونهم نظراء لله تبارك وتعالى يحبونهم كحب الله بعض أهل العلم يقول يحبونهم محبة يسوون فيها محبة هؤلاء الأولياء بمحبة الله يعني يحبونهم كمحبتهم لله جعلوهم بهذه المنزلة وهذا ما يسمى بشرك المحبة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصل بمحبة غير الله تبارك وتعالى إلى مثل ذلك كيف إذا كان يحب المعبودات الباطلة التي لا يجوز أن تحب أصلاً وبعض أهل العلم يقول يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يحبونهم كحب الله يعني كما يحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أدى فيه قولان معروفان لأهل العلم والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء لأوليائهم ومعبداتهم وبعضهم يقول والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم قد أخلصوا المحبة وهؤلاء قد أشركوا فيها فاضعفوها يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا أشد حبا لله ثم يقول الله تبارك وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لو يعلم الذين ظلموا بالشرك والكفر في هذه الحياة الدنيا هنا يشاهدون عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة ويعلمون عندئذ أن الله هو المتفرد بالقوة والقدرة والتدبير وأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب حذف هنا الجواب أي لم اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم من دون الله ويتقربون إليهم ولذلك كانوا جاهلين، وكل من آبد غير الله عز وجل فهو في غاية الجهد يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة ما يتعلق بالانحراف بالمحبة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قد يتخذ صنما. وقد يتخذ معبودا غيره من البشر وقد يتعلق بمحبوب يصل به ذلك التعلق والمحبة إلى حال لا تجوز ولا تصح بحال من الأحوال فيكون عبدا له ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة الحديث هذه المحبه حينما تتعاضم في القلب محبة الزوجة أو المال أو الولد أو محبة معشوق من امرأة يعشقها ونحو ذلك فإن هذا قد يفضي به إلى حال يخل بإيمانه واعتقاده قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد ينتهي النظر والمباشرة للرجل إلى الشرك واحتج بهذه الآية وقال ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان والله تعالى إنما ذكره في القرآن عن امرأة العزيز المشركة وعن قوم لوط المشركين يقول والعاشق المتيم يصير عبدا لمعشوقه منقادا له اسير القلب له نسال الله العافيه عشاق الصور يعني الذين تتعلق نفوسهم وقلوبهم بالذوات الجميلة بذوي الصباحه والجمال ونحو ذلك من النساء وغيرهن فهؤلاء قد يصل بهم العشق الى حال يكون هذا العاشق عبدا لهذا المعشوق وهذا جاء في كلام الشعراء وغيرهم عبر التاريخ وقد يصاب الرجل بعقله بسبب العشق وأحد هؤلاء تعلق بفتن وصار يردد يقول مرحن يا راحة العليل لقاك أشهى إلى فؤادي من راحة الخالق الجليل أذا قالها عند الموت لما قيل له قل لا إله إلا الله قال هذه الكلمة مرحن يا راحة العليل لقاك أشهى إلى فؤادي من رضا الخالق الجليل وهكذا هؤلاء قد يفتنون ويفتلون ذاك الرجل الذي تعلق بجاريح فكان قد وعدها وخدعها فأدخلها داره فاحتالت عليه فخرجت على أن طلبت منه أن يأتي بشيء من المسكر فخرج لا يلوي على شيء وترك الباب مفتوحا فخرجت بعده فجاء فلم يجدها فأصيب في عقله فكان يردد في الطرقات ويقول وربا قائلة يوما إذا طلعت أين الطريق إلى حمامي من جابي هي كانت تسأل تقول أين الطريق إلى حمامي من جابي قال هذا يشير إلى بيت فدخلت فلما علمت أنه خدعها احتالت وخرجت فالشاهد هذا الرجل أصيب في عقله كانت في غاية الجمال فلما كان عند الاحتضار قيل له يا فلان قل لا إله إلا الله قال ورب قائلة يوما إذا طلعت أين الطريق إلى حمامي من جابي ومثل هذا حصل لأقوام ممن يتعلق بنوع من المال كالذي يتعلق بالإبل ويحبها محبة لا تصلح لشيء من هذا الحطام فلما كان عند الاحتضار قيل له يا فلان قل لا إله الله قال كلمة قال الحم من البل والبل من الحم كلمة يقولها أهل الإبل الحم نبت تحبه الإبل حم ويؤثر في لحمها وألبانها إذا رعت الحم فهذا الرجل يقول مثل هذه الكلمة عند الاحتضار وغير هذا كثير المقصود أن التعلق العبودية هي عبودية القلب والحرية هي حرية القلب فقد يكون العبد في الظاهر كما قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية قد يكون في الظاهر ملكا مطاعا، ولكنه قد يكون في الباطن أسيرا وعبدا لغيره. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذه الأشياء التي في أيدي الناس من الممتلكات، من الأموال، من يقول ينبغي أن يكون كالكنيف أعزكم الله الذي يجلس عليه لحاجته. يعني لا تدخل القلب، فإن هذه الدنيا إذا دخلت في القلب أفسدته. فهذا هو الطريق يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يدل هذا على أن محبة الله تبارك وتعالى من العبادة بل هي من أجل العبادات لأن الله تعالى جعل من سوى غيره به فيها مشركا متخذا لله ندا فدل ذلك على أن المحبة من العبادة أعني محبة الله تبارك وتعالى بل هي أساس العبادة لأن أساس العبادة مبني على الحب والتعظيم ويؤخذ من هذه الآية أندادا يحبونهم كحب الله هذه الأنداد لا تحب ولا تستحق أن تحب لأنها معبودات باطلة من دون الله تبارك وتعالى فاستدل بهذه الآية شيخ الإسلام على أن من جعل ما لم يأمر الله تبارك وتعالى بمحبته من أضاف ذلك إلى الله أن الله امر أو شرع بأي حب فإن هذا يكون مبدأ الإشراك ويؤخذ من هذه الآية من الفوائد أيضا شدة حب أهل الباطل والأهواء لباطلهم وأهوائهم انظروا هذه المعبودات الباطلة أصنام أحجار تحب هذه المحبة العظيمة ويتعلق بها هذا التعلق العظيم وقد قيل لسفيان ابن عيينة رحمه الله إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا متعلق بهذه الضلالة يموت دونها فقال أنسيت قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم اشربوا كما ذكرنا سابقا اذا كان القلب يشرب محبه عجل معبود من دون الله باطل الى هذا الحد بحيث تتخلل محبته في القلوب فالله اولى بان يحب محبه تتخلل القلوب ويؤخذ أيضا من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله مراجعة النفس ومحاسبة العبد لنفسه لئلا يطلع الله تبارك وتعالى في قلبه على خلاف ذلك الله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله فلا يليق أن يكون في قلب المؤمن ما يتعلق به ويحبه بحيث يزاحم محبه الله تبارك وتعالى فهذا لا يليق ولو أن العبد استشعر هذا فإنه والذين آمنوا أشد حبا لله لصار حب الله تبارك وتعالى فوق كل محبوب ولصار آثر هذا الحب على جوارحه وحاله فيبادر إلى مرضاته وطاعته ويلهج بذكره والذين آمنوا أشد حبا لله ومن أحب شيئا فإنه يلهج بذكره ويأنس حينما يذكره أو يذكر عنده فما بال الكثيرين حينما يكون في مجلس من مجالس الذكر يتململ لا يأنس ولا يجد نفسه وقلبه في هذه المجالس يرى الدقائق ساعات والساعات أيام فمثل هذا لا يليق أبدا المحبه لها علامات ودلائل وبراهين تظهر على صاحبها ويأخذ من هذه الآية والذين آمنوا أشد حبا لله آمنوا أشد حبة أنه بقدر الإيمان تكون المحبة فإذا ازداد الإيمان ازدادت المحبة لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فهذا الإيمان إذا ازداد ازداد التعلق بالله عز وجل والمحبة له وإذا نقص الإيمان نقصت المحبة ولهذا فإن هؤلاء الذين يعانون من العشق والتعلق العاطفي كما يقال هؤلاء لنقص محبتهم لله عز وجل فتكون هذه القلوب فارغة فتملأ بهذا الاشتغال وهذه المحبة لغير الله تبارك وتعالى وإلا فلو امتلأ القلب بمحبة الله فإنه لا يتسع لمحبة هذه الصور ومن ثم لا يحصل التعلق بها بحال من الأحوال أولئك الذين يعانون أنه متعلق بفلانة أو فلان قد تتعلق المرأة بامرأة وهذا يكثر في الفتيات والنساء بما يسمونه بالإعجاب وهو نوع من التعلق العاطفي فهذا لون من العشق لا يصح بحالة من الأحوال وإنما يكون في القلوب الفارغة فإذا فرغ القلب وخلى من محبة الله فإنه يمتلأ بمحبه غيره ويشتغل به ويقبل عليه وهكذا يؤخذ من قوله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لاحظ هنا أنه حذف جواب لو ومثل هذا الحذف في مقامات الوعد أو الوعيد يدل على التفخيم يعني لو يرون ذلك لراوا امرا هائلا عجيبا عظيما لا يقادر قدره فيحذف لتذهب النفس كل مذهب في تقديره هذا اكبر من ان يصور او يحد فيسرح الذهن بتامل ذلك وتطلبه فهو لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسره والالم وما الى ذلك وهكذا على كل حال فان من كان صادقا في محبه الله تبارك وتعالى فلا بد ان يعبد نفسه له ولا بد ان يقبل عليه وان يشتغل بطاعته ويعمل بمرضاته ويتلذذ بمناجاته ويكون أحسن الأحوال والأوقات حينما يخلو بذكره ولهذا كان ابن المنكدر من التابعين رحمه الله كان يقول إني لادخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي والآخر يقول إني لأفرح الظلام يعني من أجل الصلاة وقيام الليل ومناجاة الله عز وجل فإذا كان العبد يجد نفسه ويفرح في السمر في أمور اللطائلة تحتها وحديث الناس وما إلى ذلك فإن هذا يدل على خلل في المحبة والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه تفضل نعم واضح يقول هنا في أول الآية ذكر المحبة وفي آخرها ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم والأسباب إلى آخره فهذه التعلقات ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فجاءت جملة معترضة والذين آمنوا أشد حبا لله ولكن سياق الكلام هكذا من غير هذه الجملة الاعتراضية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولو يرى الذين ظلموا من هؤلاء المشركين الذين يتخذون الانداد اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شريف فهو يتوعدهم الذين اشركوا بالمحبه هذا الايه في اوليها واخرها في غايه الالتئام هو هكذا ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون هؤلاء يتخذون اندادا يحبونهم كحب الله هم الذين ظلموا هل المحبة, إيش؟ المحبة في القلب، المحبة من الأعمال القلبية. طيب هي عمل قلبي يظهر أثره. لو كنت صادقا في حبه لا أطاعته. إن المحب لمن يحب مطيع. فهذه من مقتضيات المحبة: اللهج بذكره، الأنس بمناجاته، العمل بطاعته، البذل في سبيله. إذا كان يحب أحد. من الناس يحب يعشق امرأها ويحبها أو نحو ذلك يسترخص المال إذا دخل سوق لا يفكر إلا بالشيء الذي يبحث يشتريه لها إذا رأى شيئا جميلا أول من يفكر فيه هو هذا المحبوب أن يأخذ هذا الشيء ولو يستدين ولو يحتال على أموال الناس بشتى الطرق ليأخذ هذا المال ويشتري لهذا المحبوب وأحيانا بعضهم يلجأ إلى السرقة من أجل أن يأخذ هذا المال ويعطي لهذا المحبوب فيبذل ويرى أن ذلك سهلا رخيصا في سبيل مرضات المحبوب وإسعاد المحبوب هذه من مقتضيات المحبة. المحبة في القلب فيأسره هذا الحب فالجوارح تنقاد لأن هذا القلب هو الملك فيبدأ القلب يرسل إشارات للجوارح فتلتذ الأذن بسماع صوته أو بذكره حينما يذكر في المجالس وتلتذ العين بالنظر إلى صورته ويتحرك اللسان بذكر هذا المحبوب والتغني به والثناء عليه قنح ذلك وتحرك هذه الجوارح بالعمل بطاعته ووجد من سجد لامرأة بعد طول انتظار تأخرت عليه فلما أقبلت سجد لها وفي كتب الأدب أشياء عجيبة, عجيبة يعجب العاقل كيف يتحول الإنسان إلى عبد لإمرأة والآن في هذه الوسائل والوسائط أشياء يذكرها أهل المعرفة والتتبع من محبة وتعلق يتبع بعبارات شركية تقال في هذا المحبوب يصرح بأنه عبد لهذا المحبوب، بل عبد لأشياء يعني لا يحسن ذكرها. صلى الله عليه فيها. إلى هذا الحد. طيب. تفضل. يحب ولده نعم لا بأس الإنسان هذه تسمى المحبة الطبيعية بين الوالد وولده محبة طبيعية بين الناس، وهكذا محبة الطيبات. محبة المال وإنه لحب الخير لشديد لكن المقصود الخير يعني المال المقصود بذلك الا تصير هذه المحبة إلى حال تطغى فيها وتتعاظم وتزاحم محبة الله فيترك أمر الله ويرتكب نهيه من أجل هذا المحبوب إن كان مالا أو كان زوجة أو غير ذلك هذا هو المقصود أن لا تتعاظم ولا يخلو القلب من المحبة فهناك محبة شرعية هي محبة الله وما يتبعها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الملائكة محبة الأنبياء عليه الصلاة والسلام محبة المؤمنين فهذه محبة شرعية يؤجر الإنسان عليها هناك محبة طبيعية لا يؤاخذ الإنسان بها محبة المال محبة الطعام والشراب أو لون من الطعام والشراب محبة الأولاد محبة الزوجة المحبة التي بين الصديق وصديقة هذا لا إشكال فيه لكن الحراف الذي يحصل أن تتعاظم هذه المحبة فتزاحم محبة الله هذا هو الإشكال نعم ذكرت الارتباط في أول الكلام كان الكلام في المناسبة الارتباط قلت هذه الدلائل العظام على قدرة الله ووحدانيته وعظمته التي هي في غاية الظهور ومع ذلك يوجد من البشر من يتخذ من دونه أندادا يحبونهم كحبله. هذا كرته أول سطر في الكلام. في غيره؟ طيب تفضل. أحب أحسنت. قل إن كان آباءكم فهذه الآية قال في النهاية. أحب إليكم من الله ورسوله إن كانت أحب فإذا كانت أحب فمعنى ذلك أنه تصده عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم عدو لكم إن من أزواجكم فهذا كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن هذه العداوة الجالب لها الشفقة والمحبة فيثنيه حبهم عن القيام بأمر الله عز وجل والعمل بطاعته فهذا هو المراد والله أعلم لكن لما ذكر الفتنه قال إنما أموالكم وأولادكم فتنه جاب بثاني صيغة في القوة من صيغ الحصر إنما انما أموالكم ما قال إن من أموالكم وأولادكم لا كل الأموال والأولاد فتنه لشدة علوق القلب بهم فتنة فتنة لكن إذا تعاضم هذا فضيع أمر الله فيكون ذلك مذموما نعم نعم نعم يعني عفوا الشيخ يعني أحدهم كلام كثير أحدهم يقول في جزء من بيت أنتي قبلتي وأنتي صلاتي في حق راح هل يعقل هذا نعم هو يقول هم لا يحبون الله فكيف قال يحبونهم ذكرت أن الآية تحتمل معنيين يحبونهم كحب الله يعني كمحبتهم هم لله يسوون في المحبة هذا قلبه طائفة من السلفة من بعدهم وهذا المعنى قريب لأنهم يحبون الله لكنها محبة شركية يحبون معه الأنداد فهم يعرفون الله ويقرون بأنه الخالق الرازق وأن هذه المعبودات يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. واضح فلا ينفى عنهم مطلق المحبة يقال أنهم لا يحبون الله أصلا فهذا المعنى الأول المعنى الثاني يحبونهم كحب الله يعني كحب المؤمنين لله كما يحب الله ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله باعتبار أن محبة المؤمنين خالصة ومحبة هؤلاء مشروكة تفضل أشياء نعم يقول هل يمكن أن نقول بأن القوة لله تعني العلاج لا هذا في الآخرة بمعنى أنهم إذا رأوا أن الأمر كله لله وأن القوة له جميعا وأن هذه الأنداد لا تدفع ولا تنفع ولا تضر اللي من دون الله عرفوا أنهم قد ضيعوا الزمان والأعمال فتكون أعمالهم كما سيأتي عليهم حسرات يوم القيامة وحصرفوها لمن لا يستحق خشب حجر شجر ميت ونحو ذلك فهذا فحينما يعلمون أن القوة لله جميعا إذن هذه الأنداد ليس بيدها قليل ولا كثير وعند ذلك يحصل البراءة تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب يعني حتى هي تتبرأ منهم أن القوة لله جميعا هذا بالنسبة للمؤمن لكن بالنسبة لهؤلاء هم لا يقرون بهذا هم يعتقدون أنها تنفع وتضر أنها نعم لا شكال هو الأمور الجالبة للمحبة نتكلمنا عنها في دروس طويلة في الأعمال القلبية الأمور الجالبة للمحبة الجمال والجمال والجلال بالإضافة إلى الكمال الكمال بالإحسان والعطاء وكمال الأوصاف ونحو ذلك كل هذا من الأسباب فالنفوس تحب وتقبل على من كان متصفا بصفات الجمال وكذلك كان كاملا في أوصافه فهو غني محسن والقلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها فإذا استحضر هذه المعاني أن القوة كلها لله وأن الله تبارك وتعالى هذا الجمال الموجود في الدنيا إنما هو بعض خلقه وأن الله تبارك وتعالى جميل وهو الذي يعطي الجمال فإن القلب يتعلق به وكذلك حينما يستحضر أنه كامل من كل وجه النفوس مجبولة على محبة الكمالات سأن يلقى أحدا من الناس يرى فيه بعض الكمالات ويحبه ويخرج من عنده ويلهج بالثناء عليه هذا مشاهد ولم يطلب منه ذلك والله المستعان. نعم. إيش؟ محبة من يلعب إذا كان كافرا يتعلق به فهذا لا يصح وإذا كان هذا من المسلم، فيعطى من المحبة ما يليق بمثله ما هي المقومات في المحبة طيب السلام عليكم